لو في بولو عادي لو فؤادي في ظلوح يهدأ لو فؤادي لو فؤادي في ظلوح هو يدري هو يدري أنا منه فاطم من كان من هالمبدأ فاطم من كان من كيف في أحزانها لا أرزأ كيف في أحزانها ما شاء الله وأنا أدري إليها سأعود يوم حشري وعلى فقر تجود وإلى الرضوان في الأخرى دليل قد سمعنا أحرق دار الرسول قد سمعنا قد سمعنا كسر من ما شاء الله قد سمعنا أحرق ما هو القلب سمعنا والتي في العرش قد خط اسمها كيف طاغوت الورى يضمها كيف طاغوت الورى يضمها وأتى باب الهدى يضمها وهو يدري وهو يا تريد مضحى يا هواي هشم الله من جبت اشتكاهم هشم الضل عوجبري وبكاهم وايل الله من الجب چپچ کا يعقوب في دمع الخليلي قد سامع أباً لا تي أبا أن يستقيم عاشق لا تي يستقيم بلدي مهد جناح الكاظم عاشق لا تي يستقيم وأبا ضغوتها إلا الجحيم وإلى النار له ساعات وكلام الله يوما ما وعا واين نعرب رجليه را وج فریلو ہے راوج فریلو ہے تیل فیحا فات من حالا ہوا تیل فیحا فات من حالا ہے شان اکھنشانے قلب هوايتين يا شقاق اي عهدك نكثه وبحق الله جهرا عبد ذو ورض عندار خل بالقليل قد سمعنا احرق يا هو القلب اس مارو گتری ببا سکل مون سنوسو بوا سک مون سنو بابا واقع مل مشتری ببا سک وعليه البدر حسنا قد قضى وعليه البدر قد قضى واشتكى سيف عليك المرتضى واشتكى سيف المرتضى لعلي من رؤوس الذين عا وقتها حانة وللنار سعيت لعلي من رؤوس أين عمت وقتها حانة وللنار سعيت آه لو أروي من القوم الغليلين قد سمعنا أحرق سامعنا أحرق أرى الرسول إيه وكمل بسمار في الصدر مضاه سقط المحسن وسهد الفضاء الله الله سقط المحسن وسهد